الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <تحدث> استوء اعتدلوا استوء اعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله وسلم تطوي لنا رسل نيو البرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين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 جميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود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 <اليصفيز> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام <Burad> <وص> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله